الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم كلا ان الانسان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 فليدعو ناديا سندعو الزبانيا كلا لا تطعه واسجد وقترب